إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وَيَخْلُقُ ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون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 إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون He doesn't love the believers. And if he said to them, What did your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 الذين as the طيبين يقولون سلام عليكم دخول in بما كنتم تعملون هل ينظرون are the good people of sin.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 to believe them what they are changing in them and to know those who are lying to them that they are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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال، سجدا لله وهم داخرون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 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَى هَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لَتُسْأَلُنَّ عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون Allah the celebrities, as their وجهه and وهو كظيم be من القوم من سوء ما God به. Do they put it on the ground? Or do they put it on the ground? Do they have to be able to ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى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 Allah, we have already sent you to your community, so Satan gave their deeds to them, so he is the leader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 بِهِلْ اَرْضٍ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرًا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا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 وأوحا ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوت و من الشجر و من ما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فسلكي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 فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أف بنعمة الله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 هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وللله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو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 كُم سكَّنَوْ وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ثَاثَ أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كن نادعوا من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون والقوا الى الله يوم اذني السلام وضل عنهم ما كانوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ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 ولا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقون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 ما عندكم يا وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم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 وَإِذَا بَدَلْنَا آيَتَمْ كَانَ آيَتِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْد مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا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 ان ابراهيم كان امه قانيتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وان وأنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه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 ايها الاخوه الكرام نذكركم بان حقوق الطبع والتوزيع محفوظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته